شبكة عباقرة التلاوة تقدم إلهي جئت في جوف الدجى متضرعا أتلمس النفحا إلى دي أضلين أتلمس النفحات خلفت إثري. امني لي خلفت اثري man dollar man me من لي And now... بحق طه التغفير